من أخطاء إخواني في الفاتحة ثلاثة أخطاء الأول أنه إذا سمعوا الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال بعضهم استعنت بالله هذه بدعة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بعضهم رب اغفر لي ولوالدي هذه بدعة يا عبد الله اسمعوا فقط اسمع، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرأ الإمام الفاتحة، قرأ المنفرد الفاتحة يقول آمين. تسعة وتسعين وتسع من عشرة من المسلمين يخطئون في التلفظ بكلمة آمين، إذ أنهم يمدون مد البدل ست حركات، وهذا خطأ لغوي. واضح فمدوا البدل حركتين كما قال أهل العلم بيقولوا إيه يقولك اسمعوا لمم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلا يا إخواني يقولك آمين خطايا أم ما نقول إيه آمين يبقى القلة حركتين والثانية أربعة آمين. مش آه. انت فين؟ هذا خطأ. تسعة وتسعة من عشرة بلا مبالغة من المصلين يخطئون في طريقة الجهر بالتأمين.